قد يريد وصف وصف قد يريد وصف للصحابه في ايه او حديث او اثر ظاهره ان فيه نوع عيب لاحدهم فهل يشرع لمن بعدهم ان يصفهم بذلك مثال ذلك كلمه الفشل والاستدلال عليها بقوله تعالى حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وصف الصحابه رضي الله عنهم بذلك واستنادا الى هذا رضي الله عنهم لا يذكرون الا بالخير ولا يذكرون الا بالجميل والواجب ان تكون الالسنه سليمه في حقهم كما ان القلوب يجب ان تكون سليمه كما قال الشيخ رسام التيمي في العقيده الوسطيه ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم السانتهم فيحفظ الانسان لسانه من اي شيء يضيفه اليهم يعني مما يعني يريد به العيب او لا يرد به العيب ولكن يفهم منه العيب ولكن يفهم منه العيب فيبتعد يعني عن ذلك اما اذا ذكر وحصل ان حصل منهم يعني كما جاء في القران حصل كذا وكذا ويفسر انهم يعني معناها هذا كذا فهذا لا, لا لا بأس به وانما كونه يذكر شيء يعني فيه استنطاف لهم او يفهم منه الاستنطاف لهم فهذا لا يشو